فضيلة الشيخ عطية سكر وإذا أردنا أن نتحدث عن فريضة الصيام فنود أولا أن نعرف ما معنى الصيام في اللغة وفي الشرع الصيام في اللغة معناه الإمساك ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فالصوم هنا معناه إنساك عن الكلام ومعناه في الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس النيه والله أعلم